ما تقول في شخص فاتت صلاتي الظهر والعصر بغير عمد وانتهى من الشغل الذي اضطره لترك صلاه بعد العصر فليقضي الظهر قبل العصر على الترتيب الاصلي ام ماذا اذا كان لم يتعمد ولم ينتبه سهى عن صلاه الظهر فحديث أنس من نام عن صلاه أو سهى من سها عن صلاه او نام عنها فليصلها اذا ذكرها في هذه الحاله يصلي الظهر أولا والعصر ثانيا والإنسان إذا كان في شغل قبل الظهر ويقع و... وسيقع عليه ضررا شديدا لو ترك عمله فينوي جمع الظهر مع العصر جمع خير بعد خروجه من عمل أو بعد الانتهاء من هذا العمل والدليل على هذا حديث ابن عباس في الصاحين أن النبي صلى, صلى بالمدينة ثمانية وسبعا الظهر أربعا والعصر أربعا وسبعة الثلاثة وأربعة سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد ألا يحرج أمته طبيب يدخل إلى غرفة العمليات قبل الظهر وسينشغل ثلاث ساعات في عملية جراحية ما نقول له أترك قلب المريض مفتوحا أو, أو بطنه أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا بمن وكرمه واخرج للصلاة لا اطمئن وأدي عمل وراعي المريض ورحمة رب العالمين أتسعك والمشقة تجلب التيسير واجمع الظهر مع العصر جمعة أخير ما